أما بعد رحمه الله وأشكروه وأثني عليه لما هو أهله على ما يسره من هذا اللقاء بكم أيها الإخوة في هذه الليلة ليلة الأهد الرابع والآخرة لعام أربع وثلاثين وأربع مئة فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل مجالسنا عامرة في رفق وأن يجعلها من وسائل القرب لديه وطاب الزلفا عنده سبحانه وتعالى وأن يجعلنا بعدها. خيرا منا قبلها زيادة في علم وابتغاء للأجر ويقظة من قبله وتنبيها على خطا وتوثيقا لأراصل المحدة والأقوة وكل ذلك المنكور هو مما يزيد به العبد مما يزيد به إيمان العبد أقول به ميزان، ثم أشكر أخي رضيله الشيخ عبدالقادر وشكر الله بأعذار رحمن على إتاحة هذه الخرصة المقابلة لكم للمذاكرة والتناصح فإن أهل الإسلام نوما وأهل الإسلام المحب الخالص من كل شوق وهم أهل السنة والجماعة فرقة الناجية والطارفة المنصورة أهل الحديث والسنة والآثار كلهم بحاجة إلى التناصف فإن نبينا صلى الله عليه وعلى عليه وسلم قال كما الله مسلم أبي صحيحاً حيث برقية فمين من يوسن الداري رضي الله عنه الدين النصيحة قلنا لمن قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم ورب قال بصحيحه من هدي الجليل ابن عبد الله البجري رضي الله تعالى عنه قال لأنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على قيام الصلاة ودفع الزكاة ثم قال والنصح لكل مسلم فتناصح تواصل الحق تواصل الصبر عليه هو سبيل النجاة من الفسقان قال الله تبارك وتعالى في كتاب الفيلم والعصر إن الإنسان لبيه صبر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وتواصلوا بالحق وتواصلوا بالصبر. وهذه عبادها العظيمة، عباد التناصق، تواصل بالحق، تواصل الصبر تقوم على عبادها. وعبادات أخرى لا تتم إلا بها تناصف التواصل ومن التعاون على البر والتقوى الذي أمر ربنا سبحانه وتعالى به وحب عليه فقال سبحانه وتعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان هذا التعاون والتناصر والتناصح هو من عبادة نصرة الله الذي شرط الله تبارك وتعالى لنصره لعباده أن ينصروا بنصرهم دينا وإعلانهم ورفعهم راية الحق الذي ارتضاه قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إن تنصر الله ينصرهم ويثبت أقدامه وقال بلا وعد وكان حقا علينا نصر المؤمنين فمن نصر بالله ونصر بالدينه التناصف والتعاون والتواصل ولكن لافظ أن التواصل فالتعاون لم يأتي مطلقا بل جاء مقيدا في تبيين ما الذي يتعاون عليه وما هو الشيء الذي يتواصى به فقال تعالى وتعاون على البر والتقوى لم يقل تعاون فقط على وتعاون على البر والتقوى وقال عن الرجل بالحق وتداصروا الصبر لم يكتواصوا فقط ولكن قيده بهذا القيد النجاة من الخسران تكون بالتواصي بالحق بالتعاون على البر والتقوى وهذا يرشدنا لا محالة ويأخذ بأثهامنا وقلوبنا إلى ما لا يتم الأمر هذا بإلا به وأول لما يأمرك الله تبارك وتعالى أن تتواصى بالحق أن تتعاون على البيض هل يمكن أن تتواصى بشيء لا تعرفه؟ وهل يمكن أن تتعاون على شيء لا تدريه أبر هو أم ليس ببر أمن التقوى هو أم ليس من التقوى إلا الأمر بالتعاون على البر والتقوى والخبر بالنجاة المتواصين بالحق والصبر كله يستلزم ضرورة العلم للحق لتوصي به غيرك العلم البر والتقوى لتتعاون عليه مع غيرك من إخوانك الذين وفقهم الله لسلوك طريق السلف الصالح سلوكا حقيقيا ليس انتسابا ادعائيا لا ردة للنجاة أن تكون دعوات النكَّ على منهج السلف الصالح دعوة محقّة بدليلها وبلغانها. لا لذِعَ إذا الانتساب إلى منهج السلف الصالح هل يكون انتساباً ادعاءياً لا حقيقة له أو انتساباً حقيقياً يُقبل صاحبه؟ ويسدد ويعان من ربه تطارح وتعالى ويجب على من عرضه من إخوانه وقدر وعلم حاجته للنصرة أن ينصره إن لم تعلم الحق فقد توصي بالصبر على باطل قد تنكره أنت على باطل تظنه حقا وتطلق غيرك بالبقاء على باطل فظنه حقا فتغذ غيرك على السباب عليه وتسوق أديلة وأجرى الثابتين على السنة وأنت على بدعة أجرى الثابتين على الحق وأنت على الباطل لماذا؟ لأنك ثماثيت وتع... ودعوت وتعاونت على شيء لا تعرف حدوده لا تعرف هو من الحق أم من الباطل؟ ولهذا ذكر شيخ الإسلام أبو العباس المتنمية رحمه الله تعالى في كتابه درء تعارض العقل والنظر. لما ذكر بعض أهل السلام الذين يشعمون أنهم يقومون بقراءة السنة والذب عنها، قال رحمه الله ما حاصل كلامه؟ وتلقيصه إن قبل مرحلة إن قبل عبادة وعملية عرافة السنة لا بد أن يسبقها عمل سمئين بين ما هو من السنة فيحرط ويثمى ويذب عنه وما ليس من السنة فيترك وينبن ولا تبذل الجهود في إغاثة شيء ليس من سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا لابد أول أن تمني نفسك بإراثة السنة وبالذب عن الحق لابد أن يسبق ذلك تمييز كبير بين ما هو من السنة وما ليس من السنة لأن أقرام كثيرين في العصور الغابرة الماضية والمتاخرة والمعاصرة يعملون أشياء ويعتقدون اعتقادات يظنونها من السنة وفذير من المعلم أنها ليست من سنة رسول الله لتركها ولكنه يظنها من السنة فأخطأ في ظنه أن هذا الشيء من السنة فمكث عليه أثنى فيه أمره سواء كان عبادة أو عقيدة يؤلف فيها ويدب عنها ويكتب في نصرة فيها عليها ويليش من السنة إذا قبل المفارقة للناس من أجل الحق وقبل المفارقة للناس من أجل السنة وقبل المفارقة للناس من أجل لزوم منهج السلف الصالح قبل المفارقة لابد من فرقان عندك إذا فاردت من غير فرقانية وتميينت ربما فاردت أشياء كبيرة من السنة هي من السنة وذمنت أشياء من منهج السلف وتركتها وعاديت من فعلها أو طعلها أو وهذا الأمر عن التمييز والفرقان قبل المفارقة من أجل الشيء نلحظ حاجتنا إليه في كل ذي وخصوصا في أوقات الفتن وأوقات ثلاثم أمواج الفتن بالناس وصيدها وأغرها الناس ينة ويسرة وما أحسن ما عبر به بعض سائنا بكلمات الموجز فقال ليس العجب مما هلك كيف هلك إنما العجب مما نجا كيف نجا وأعجب منه لمن عقل وتأمل أحوال الأمم والجماعات والتأوالات قديمة وحديثة أعجب منه أن يرى هالك نفسه ناديا ويعيش في غرور أنه قد نجا وغره هو هالكون ولا يبص بهلاكه لكن إلا يوم يفارق تفارق روحه جسد ويتقم به ويعلم أنه كان يضيف ويمسب إلى دين الله ما لس منهم إذا نخوة بالله هذه المرحلة الفرعانية والتمييز العلمي النور للتفريق بين ما هو من السنة فتنصره وتحرسه ما هو من الحق فتتواصى به مع غيرك وما ليس من الحق فتتركه وتواصي غيرك بتركه وتواصي غيرك بتركه بين ما هو من البلد والتقوى فتتعاون مع صاحبك عليه وما ليس من البرل والثقوى فلا تتعاون مع صاحبك إليه علي يقول الإمام أبو عبد الله بن القيم في أوائل كتابه طريق الهجرتين في أوائل كتابه الرشالة السموكية إن الإنشان إلا لم يعلم لم يعلم يتعلم حدود البرل وحدود التقوى وحدود الإثم والعدوان ربما تعاون على الإذن والعدوان وهو يظن أنه متعاون على البرن والتقوى وربما ترك التعاون على البرن والتقوى ظن منه أنه آه قد ترك التعاون على الإذن والعدوان إذا لا بد من هذه الفرقانية قبل مباركة لنك على شيء هل هذا تريد؟ تريد دينا تريد جنة عليه على هذا الحق الذي الناس به الأقرابين والأبعابين ستتجلب العداء ستضغط المخالفين لهذا الذي يدعي أنه حق ستضغط المخالفين عليه بالأوصاف الشرعية ستضغط المبتدع ببدعته والفاسق بفصنه والكافر بكفره هنا أمم من الأرض أمم من أهل الفلاة يوطل يعدى قدود مثال أضوء إلى هذه المسألة يعتقدون أن الله جل وعزه بكل مكان بذلك وأنه مختلف بخلقه لا يؤمنون بما دل عليه كتاب الله وكتبه المنزلة وعقب الرحمن الرسول صلى الله عليه وسلم وإجماع الصحابة ودلالة الفطرة والعقل. على أن الله جل جلاله عالد على خلقه مستوى على عرش الرحمن على العرش مستوى إليه يتعذ الكلم الطيب والعمل الصالح يمضع أأمنتم من في السماء أن يقصد بكم الأرض الآية لم يكتبوا بأنهم يعتقدون خلاف الحق لا بل كفروا من اعتقد أن الله عال على خلقه مستوي على عرشه لا حول الله وبركاته فاعتقد الباطل وتكثروا من خالف اعتقادهم الباطل وهكذا أناس يعتقدون أشياء باطلة ويكثرون من لم يعتقد اعتقادهم بالباطل أو يبدي عمره من لم يعتقد اعتقادهم بالباطل وظنوا أن ما هم عليه هو السن فما عدى فدعى وما عليه الآخر ومكلا هذا موجود في باب المكفرات وفي باب المبديعات المقتضيات خروج الرجل من السن إلا أن لا بد من العلم البرهاني الصحيح العلم الفقاني الموصوف به كتاب ربنا عز وجل والموصوف به محمد صلى الله عليه وعلى وسلم كما في صحيح محمد فرق بين الناس سنة هي التي تميز وتفصل بين الحق والباطل وبين الهدى والضلال بين الشرك والتوحيد بين السنة والبدعة بين الخير والشر سنة النبي صلى الله عليه وعلى أبيه وسلم هذه أصحابه هذه سلف هذه الأمة ومنهجهم والسبيبهم وطريقتهم الكلام على مصادر هذا العلم القرآني معلوم منكم القرآن والسنة ومنهج السلف والصالح لا أحد به كنت في هذه المصادر الثلاثة هل يسكت ذلك وفيه؟ هذه مصادر لكن هذه المصادر ستنطق لك بالحق إلى بنتك أم لها مفاتيح لها مفاتيح العلم والحق في كتاب الله فتحتاج إلى علم في كتاب الله لتستدل به وإن لوضعت الأدل بغير موضعها. العلم والحق في سنة وسل الله صلى الله عليه وعلى وسلم فتحتاج إلى مفاتيح من العلم ومن الأولى ما لتعرف ما هو من سنته وما ليس من سنته منهج السلف الصحر وعلى رأسه أصحاب النبي سبحانه وعلى آله وسلم منهج الحق ولكن تحتاج إلى نفاتية تعرف فيها ما هو من شيء الذي من منهج السلف وما هو الشيء الذي ليس من منهج السلف وما هو الشيء الذي فعله آهد من السلف لا يعد منهجا لهم ولذلك يلزم سلوكه ويذنب من خارجك من أنت فيك تحتاج إلى مفاتك أنت كمبتنيا في مرحلة الطلب تحتاج إلى من يأخذ بيديك بعد أن تنطرح بين يدي الله أول طلبك وأثناء طلبك وأول بحثك وأثناء بحثك فنطرح بين يدي الله وتبكر الاستغادة والاستعانة بالله وتحقق العبودية في قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين طلب الحق عبادة طلب تنينيز ما هو من السنة ليس من السنة عبادة فتحتاج بالعبادة إلى ما؟ الاشتعانة بالله تبارك وتعالى إياك نعبد وإياك نستعين فاعبده وتوكل عليه فتجمع بين هذه العبادة وبين الاستعانة إياه إياه فإياه أن ترضل على الاستعانة لربك ودعائه والاستجار إليه فإن نصل هذا الباب على أربعة أقسام منهم من, من يعبد الله ويستعين بالله على عبادته وهؤلاء أهل اللبوذية ومنهم من يعبد الله لا يعبد غيره ولكنه لا يستعين بالله على عبادته ومنهم من لا يعبد الله ولكنه أي يستعين بالله بما يهيده من حاجاته وأشر هذه وأدنى هذه الأقسام من لا عبادة عنده لله ولا استعانة عنده بالله وتعالى نعيدها أصحاب العبادة والاستعانة يعبد الله مستعيما به ليس مرتبدا على حوله ولا قوته ولا ركائه أبدا ولهذا شغيع المسلم إذا سمع النداء إلى العبادة حي على الصلاة حي على الفلاح شغيع له بالسنة الصحيحة أن يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة، ولا حول له إلا رب الصالحين وتعالى. ولا يقرء على إجابة النداء لهذه العبادة إلا بدعاء الله لا، وتوفيق الله لا، سبحان وتعالى. إذا هؤلاء أصحاب العبادة والإستعانة، الثاني عبد الله. لا يهلكم به شيئا لكنه لا يستعين بالله في غبله في إعراض في أروره في اعتداد بنفسه وبحوله وبقوته وهذا يغذل لأن الله يوكله إلى نفسه الضعيف، الجاهلة والثالث لا يبدو الله لكنه إذا أراد شيئاً من شعراته أو من مطالبه أو من مقالبه توكل على الله في رسول مطالبه وسأل الله واستعان به والله عز وجل يجيبه وليس بخاف عليكم أن المشركين كانوا يجبون الله بالشدة وهم بالقلق في مجيهم إذ دعوه مخلصين له الدين هل تسمى الله بعلاء عبادة ولا استعانة بالله الشاهد بما أنك في هذه المرحلة إذن أولاً في خاصة نفسك تحقيق والاستعانة بالله والذيور إليه والتوكل عليه في حصول المطالب الدينية التوكل على الله في حصول الله القلوب وطعام الأرواح فأشد عبودية وأعظم من التوكل على الله في حصول هلاء الأبدان النبي صلى الله عليه وسلم يقول له أنكم تتوكلون على الله عقا توكله برزقكم الحديث عمر والله من على يقول لمن يتوكل على الله هو ويقول الله عز وجل إن شاء الله بتابن عبدك فأنت توكلك على الله في فصول رزق الأبدان كذلك من الناس إذا وفق بتحقيق التوكل والاشتعانة اتجه بها إلى رزق الأبدان ويغضل عن التوكل والاستئابة في رزق القلوب والأرواح ويسمى طعاما والدليل على تسمية طعام القلوب والأرواح قوله يقول الله تعليه على الوسلا بالصحيحين لما سئل عن الوصال في الصوم ولها أمته عن الوصال فقالوا أنت تلاصل قال ابن أبيت يطعمني ربي ويسقين هل هو طعام الغسي لأكله ويجربه أم هو طعام القلب والسقياء لأنه لو كان طعاما حسياً لما هناك فرق لأنه أكله وأكله ولما رد مواصلاً وهذا الطعام يطعم والدليل على أنه يطعم ما رواه مسلم في صحيحة من حديث الأباس بن عبد المطلب عن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم قال عنه صلى الله عليه وعلى وسلم قال ذاق طعم الإيمان ذاق طعم الإيمان من هم؟ من رضي بالله رباه بالإسلام ديناب المحمد صلى الله عليه وسلم وهذا الطعام الروحاني القلب له حلاوة كما في صحيح أي من حديث الأنس قال رسول الله عليه وعلى الله عليه وسلم ثلاث منك النبي وجد بهن حلاوة الإيمان إذن هناك حلاوة للأبدال هناك حلاوة للقلوب والأرواح الإيمان له يحس بها من حقق خصاله خارصاً لوجه الله متغياً به مرضات الله دعالى متبعاً به لسنة النبي صلى الله عليه وسلم إذا أنه أخوأ أولاً نستعيد منها ثانياً تسلق طريقة التمييز الصحيح فتختار الكتاب الصحيح والمعلم الصحيح الناصح فقضع من يضي إما لسوء اختيار الكتاب وإما لسوء اختيار المعلم فالناس قد يكون الكتاب صالحا والمعلم صالحا وهذه أبقى المقامات وأعلى وقد يكون الكتاب صالحا ولكن المعلم غير صالح هذا يبسد عليك نبع الكتاب فقد يكون الكتاب سيئة ولكن المعلم صادقاً وناصر فهذا به, به يأيك الله شرض رسول الكتاب وفساده والرابع معلوم خلاص فما تتسمى الرباعية وعندكم الليلة رباعيتان يأددكما أتتكم رباعيتان والله عزيزي من يأتي لأنه ورابعة فالربالية الثانية هذه الحالة الضربية معلوبة تمت بمفترض العقل الصحيح والاسم الراضحة هذه يكون الكتاب سيئة والمعلم سيئة, سيئة. سيئة باشدة إذا لا بد من اختلال ذلك وهنا تأتي الصحوبة وهنا مفترق الطرق هنا أخطر مرحلة في حياتك وفي مسيرتك مسيرةك الله وفي تعبدك لنا الناس يا إخوة لهم عايب موادين في من يأخذون عنه ويقبلون منه وفي من لا يأخذون عنه ولا يقبلون منه ولكن يجب أن نعلم كل ما عندنا على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى سنه الحين الوقت بالإشارة إلا أن أخنا بيصير إلى كثنى اللي خاصة أقول هذه المعايير كبيرة دعونا تجول في واقع الناس من الكهير إلى اليوم في معايير عجيبة عند بعض الشباب وقصوص بعد إخواننا الذين نجد أن يذبتوا وأن يثبتهم الله على طريق السنة ومنهج السلام إصراء من الناس من مهلاه في قبول الكلام الشخصي وأوليه ودعوته هبوه ماذا هبوه لا يلتفت إلى المحوظ ما هو فإذا رأى رجل حافلا ما قرأه وما احتاجه نطقه انبه وخار أمامه وأسلم قيادته إليه وما علم هذا الرجل أن أهل الجاهلية في جهلاء الذين وعى رسول الله لدعوتهم لتوحيد الله كانوا وكانت العربيه هي وضيعا فالعوض ولو قليلا وقال فرفع القصيده انه املق باثارها الجزل الصعب تقصد من اول القه عند العرب لانه ما كان يكتبوا قال الكتابه وهم متني ومملي ماذا؟ هذا هل هم عليكم أنجيل قبل البعضة أبعه بجدادة للجمعين وجاءتهم دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم هل كلهم قبل دعوته ابتداء؟ أنبقي من يحاربه ويعابيه من الأقربين والأقربين ثم أنزل إلى الأجيال الوخرى وجدت الأكفار من هو مبتدع من هو كذاب في النواية ومن قرأ تراغم الرجالي أعرف ذلك فيقولون عنه الحافظ كذب ويقولون فيه الجامع كما قيل في سوح ابن أبي مريم الذي وضع الحديث القوي لفوائل القرآن سورة سورة سورة سورة لماذا وضعته أيها الرجل لما سألوه من آلك هذا الحديث عن إذن عبد بن عباسي القرآن سورة سورة غير تبقى مختصف يبتغي الأدل من أنها حالما رجلت النهر ونشغلك بعن أبي حنيفة وزوفر وكذا فأحكمت أنه رضبهم بالقرآن هو الحديث الهديث هل تتابق؟ وله أمثل قدر اقرأوا في قدر المصطرح الذين يضعون سواء ندب التراجم والرجال لمعرفة أعيانهم أو كتب المشترك كفن وعلم لتعرف تقرير العلماء لهذه المسألة وان هناك من كان يذم فرع ابن نبوي عامدا وبعيدا لترغيب الدعوه الى الخير وخطاب وان العصور المتاخره هناك جهنيه خطاب هناك اشاعره خطاب هناك منجزات خطاب هناك أناس يحببوها أحادث بأساميرها والقرآن تقوى ويقولون ويأخذون الحكومة هي إلى هذا إذا هذا المعياب ليس صحيح إيه تاريخ آخر المعياب عندنا لنطم نردح الهدم إذا وفق سنة ونؤلم إخواننا بكثة القرآن والسنة والأحاديث والمنظومات العلمية السليمة الصحيحة في علم السنة من القدماء والمتاخرين والمعاصرين ولكنني أقول لك الخطأ في عده هو معيار خطب دعوة الشخص لماذا يحدث خطب عديد من هو ما هو ما دعوته لا يبالي سنة أخر المعيار عنده المصاحف فإلى وجد رجلاً فصيحاً بليغاً بالخطاب، بليغاً بالخطاب والكلام لعادا بالألفاظ العربية المترادبة متنقلاً بالمستمع من لفظة إلى لفظة ومن أسلوب عربي إلى أسلوب عربي سلم له قيادة وهذا الهياب غير صحيح فالعرب هو صحاق الجاهدية وإلا ما هو يجب أن تتعلم كتب حتى تفهم بطاعته هذا كذلك يجب أن يجب أن يجب ولأهل البداء من وثنث بهذا الوصف خارصة كما وقف الجهد بن صفوات قالوا ما كان عالما ولا جالت العلماء قط ولا رضي عند العلماء وإنما كان رجلاً فصيحاً متكلماً رجل المتحدث يأثر الناس من أجل ذلك اليوم تلقى الدورات كيف تكون متحدثا مؤثرا؟ فن الإلقاء، فن التأثير على الآخرين، آه؟ أي في هذا سهل الأمور. وإذا ذهب الإمام محمد بن عبد وهو أبو الله تعالى على كتاب الكبائر وذكر كبيرة الكبائر من الكبائر من تعلم البصاعة والبلاغة ليتميل قلوب الناس إليه. ساق بذلك ذلك. إذا وجد أعيان من المعاصر المعاصرين، عن المعاصر عن المعاصر فصاح لذا كذلك إذا ما هو الميزان الصحيح يتوض الميزان في إبغة أو في المصاحر من أعجب الموازين ممكن تضحكوا بعض الناس أيضا من موازين قبول دعوة الشيخ جمال صورته. يا إنسانا جميلا يكثر من استعمال البوّادر والألوام من أصباغ يظهر بالشاشة رسمًا فتانا صعيد. <تصفيق> فيعني هقماء أهل الباطل لما عرفوا أن كثيرا من الناس يعتبرون هذه المواد تعبث إيجاد هذه. نسيهم. <متصفيق> <متصفيق> لماذا تكلموا صنعها؟ لماذا تكلموا؟ تكلموا تكلموا لماذا تكلمت بحرف صاح على اللعب بالألوان العربية يعني بسهلة عليه كثورة الكوعبية حدث ليش؟ ما حدثه؟ هذا الكناب طيب هذا معيات من المحاينة منتشر بعض الناس لمعرفة قبول الشخص أول به صمته وسنته صمته هو إيش؟ لا شك أن الصمت زين في ما لم يكن صمتا عن قول الحق ونصرته وإذا بقى الساكت عن حقت شيء ثاني آخر، وهناك مواطن كبيرة ذنب الله فيها الصامت ساكت، الذي يسبط عن يكتم العلم ويكتم ما أنزل الله هذا ساكت، ولا والذي يسبط عن نصبه الحق وهو قادر عليه وقد تعين عليه هذا ساكت على القيود هذا ساكت إذا ما كنت سكت إيش محمود؟ ولهذا ما أنزل الحافظ من الدنيا كتابا كبيرا اسمه كتاب الصمت كتاب اسمه كتاب الصمت وساب الأحاريب والآذار منها مقبوعات منها وضبوقات إلى غير ذلك عقد الزاغاً في ذنب من صمت عن الحق وعن أوم عظم عنه كما عنه وكذلك الصمت حزن الصمت من الإيمان وخطأ ثاني لا سوء ثاني في مناسب هذا إجتماع في مناسب تواصل هذا الحديث فكل في تليل وجزل ها هد هد وسند ولكن من الناس من يسلب ال البار الآخرين بصمته وسنده هذه الظاهرة ولكن هذا الصمت والسند يغطيان على سوء كبير إما من فجأة أو ضلال أو تلبيس حق بباطن وغير ذلك من المواردين البعض بعض الناس ومن المواردين الجاهلية الكثرة في المتلقين فما دام أن المتلقين عجل والآخرين من كل بس هذا صحيح الحق وهذا التذكر رسول الإسلام إمام المجدد محمد بن عبد الوهاب ابن سليمان بن علي التميمي رحمه الله تعالى في مسائل الجاهليين ذكر مسائل الجاهليين أن من مسائلها تعليق قبول الحق ورده في الكفر والقلة، فيجعلنا الكفر دليل على أن صاحب على الحق، ويجعلنا القلة دليل على أن صاحب على الظاهر. ولكن قارنته أيضاً من موازين الجائعة النظر إلى المنظمة الاجتماعية للأدباء، فإذا كان أدباء الحق أو الأدباء لهذا أو لذلك من عيرة القوة وروس المجتمع وعيانه استدل بذات النوع على الحق. ماذا قال قوم نوحل لنوح أن نؤمن لك واتبعك فعندهم المعياض لقبول دعوة شخص النظر إلى الأنواع الذي تقبل دعوته هل كان ما يقبل دعوته إلا أنواع هم هو يراهم من الدور ومن الأراضي كما أحب ومن ذوي السباة والناس اللي اعني من الغياب ضعيبة ومن بلدان هزيلة حتى استعملوا لقب العالم الثالث الدعوات كما استعملوه الاقتصاد والحضارات والله حالي مراد فيجألوك هذا من علامة قول دعوة نشر أما إذا قبل دعوة مع فلان وفلان وفلان, وفلان يحضر له فلان ويغرد له ليعيد تغريدات فلان من فلان في توسط وغير ذلك اعتبروا من وعنهم وعنهم. هذا ميزا هذا الموازين إيش؟ الجائلية فيما انذكره الشيخ الإسلام عليه والله هذا هرادة في هديو الصحيح عن النبي صفياغ وضع عنهم لما سأل هرادة وفا سفياغ قال أنا لك كافر النبي صلى الله عليه وسلم بعده عنه فإنه سأل أتبعه القوم أن ها أنظر فقال لا أضع أباؤنا الأشراب الناس أنضع أباؤهم قال إنما يتمل هو أباؤهم قال أولئك أسباع الأنبياء هذا معيان بل رائعا من المعايير البعض الناس لقدور دعوة الإنسان والاكتفاظ حوله كثرة علمه ومحرفته بالمطبوعات والمخطوطات ستجد بعض طلبة العلم يقبل على الإنسان الإقبار القسية لا يعرف ثباثه في السنة لا يعرف نصحا منه في السنة لا يعرف موقفا من أهل البدعة جيد لا يعرف له اتصالا وتواصلا مع أهلها ولكن يأخذ بلبه كثرة معرفته بالمطبوع والمعفور وهذا أنا آتي لك بواحد كافر وستشريط لا أم الربين ولا الرسول ويحدث المطبور المسلمين أكثر من كديد من حلماء المسلمين وعند من فهر مخطوطاتنا جلها، إنه من الكديم المخطوطات اليوم في أسبانيا في مكتبات في بليفانيا في ألمانيا في العنجلس الأمريكي في مكتبات الإنجليس مئة الآلاف الملايين المخطوطات مبهرشا مدفقا مؤهر عليها معالجا بأدوية كبيرة حتى لا تتلق المخطوطة نعم أحيانا نقول الأعداء أقض مخطوطاتنا وأحيانا نقول والله ما قدر الله ذلك فالنفذر ما قدر الله ذلك إلا بحكمة فقد عني أعداؤنا بمخطوطاتنا عيانا لم يعتني بها المسلمون والعرب اليوم عناية خائطة في فارزتها في مؤارزتها بأرقى أنواع أسدأ الخبرات بالمحافظة على المخطوط تصفية فيها ماذا صنع العرب المسلمين يوم سقطت بغداد بمخطوطات بغداد التي كانت تتجه إليها أنظار الناس والعالم يستجيد منها ماذا صنع التورات والإنقلاب بغداد بيعت الشوارع بيثة الطرقات والله يلقف الآن على مخطوطات الظاهرية في دمشق التي فيها مئات آية الآية وملايين المخطوطات الإسلامية مثل عدقة وصميها مؤخرا بمكتبة الأسد الوطنية فيها مخطوطات للعارض من الإسلامي منذ 300 منذ القرن الثالث وهي تمام جيد الله يلقف إذا نقول أخذوها بحفظوا عليها وصلنا لها الميليين من ويصوروا منهم في أسر وعليهم الشابة معيها بالردول المفتوح وأنواع الطبعات والختام الكلاني طبع خمس طبعات قبل مئة سنة بعد سنة وطبعا بعد سنة وطبع وطبعا أنخرجت قبل سبور إذا سمعوا ردولا يدخلوا مثل هذه المعلومات الطبعية إن جانبوا إليه نهبوا إليه في فلا أعلم عنه سنة ودعوها للسنة ونشيه هذا معيار غير هذا معيار يولد في المهارف فلا أفضل من أن تنظر إلى المعيار الصحيح وهو المادة التي يطرحها والموقف الذي يطفه أين موقف قدري؟ إذا لا تمايز أهل الحق وأهل الباطل أين موقع قدره أين هو مواقف ومادته التي يطرحها أنه هي مادة سنية سلوية حجرية واضحة فرقانية كما هو مضطر العلم الذي يعرف مخطوطاته ومخطوطاته من أعظم المعاني بالحفاظ أو الشخص أو كذا أن وزع شيخ من شيوخ السنة أو زعى شيخ من شيوخ السنة أو رؤية يوما يقبل على ما مع شيخ من شيوخ السنة أو رؤية يوما جالسا على يمين شيخ من شيوخ السنة أو حاملا له بشتا أو رافعا له قلما هذه معاني أنت تحتاج بما تتلقى عنه الناس التي تقدم الكلام عليها حتى لا ينسق الكلام بعضه بعضا ينسق الكلام بعضه بعضاً. أنت تحتاج إلى سلامته بنفسه وصفائه في عقله و ومنهجه وتحتاج إلى قوة بمتلكه ورحمته حتى يغيل الحق المنه أن من هذه المعالير. نهايين غير دقيقة والمعيار الصحيح وما تقدم لك ركوب لا نقف بلطيخ الإشارة أو بصريح العبارة هذا جاء جاءت بالصنونة الجوارة بقية انكرم لكم جميعا لكم كرم سابق للبضور لكم تصفر و لكم بليت الزيادة الله يجال فيك شكرا لديك الصراحة فيه لنواحد حاجة مانيش موتوش محفظ مضر العالمين الله مني يجري سهيدوا في العم الكلمة الله يجري سهيدوا في العم الكلمة ويستفرنا في كوميشار أنا أقل وعلم يستفرد أختي الله شوف منه حاجات لحاجة كفية الله ويجري بجليش النبي صلى الله عليه وسلم قاضي الحديث قلت إن نحبكم إيضا نفتح لها القرية بالوقت ساعة وبعدها أنك لا يصدر إذن فتح باب لي سماعنا للإخوة أو كتابة الأسئلة يكون أيضا مجردين لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان من دعائه اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحذر لما شئتا سهلا فإذن أيها الإخوار المحاير أحتاج إلى ضد وهنا غيرها كثير أنا ما أعرف الاستقصار والاستيعامة ولكن أردت التمثيل فيا أخي دينك أغلى ما عندك ويترتب عليه تبعي جنة ونار فلماذا تتساهل في تلقي دينك؟ ما لا تتساهله في أحد الدنيا؟ ومن العجل وهذا ينقى ثالثة لأن نقرص على هذا الثلاث التقارئ أن بعض الناس الذين لم يتلقوا المثل السابع ذكرها فرقانياً الذي يبني عليها التواصل للحق والتواصل الصبر والتعاون عبر التقوى تجد فيهم صفات وقال يدعونا الانتساب لمنهج السلف أنه منهج مبارك منهج معصوم، منهج إذن العباد السير عليه من اختيارنا أن نكون على منهج السلف فولى لكم لسنا مختارين نحن ملزمون من ذلك مفروض علينا أن نكون على ما كان عليه السلم الصالح وإلا نرتع في أوجية الضراب والهداء مفروض علينا ونلزم أن نكون على هدل الصحابة وعلى طريقتهم وعلى سبيلهم لنحصل أو لنهتدي بهذاية الله لنا واتقادنا وصوبية الله لنا أن نتخذ الرسائل الصحيحة للهداية بالعلم التام والروادة التامة ملزمون بالسير يعني الضريقين لأنهم هم الخير هم أهل الخير المطور خير الناس قرن في كل شيء في كل شيء هم خير الناس قرنه صلى الله عليه وسلم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم كما في عديد النسود كذلك عن المصير وحديث غير إلينا رضي الله عنه وتعينه أيها المعلم أن الأمر حضر وأنه خطورة لأن الجنة ونعط وأنه في السلطة مو أمر اللعبة أو المزهر أو أمر اختياري شيء تأخذت وشيء تطردت هذا الأمر نزم عليه أن تحقق يديك من أنهات يا أخي في حقاقة نفسه أو بالآخرين لا يتكلم بشخص وهو يرى مخالفاته الشرعية لمنهج السلام فإذا خالفه في الدنيا وفقه بالسرق والكذاب والقليل لآقله وتكلم عليه بالخاص والعام طيب ما مش إذ ما تكلمت عليه الدنيا وتذكر وتذكر علي كلامي على الشخص نفسه من أجل ذنين لما مفت إياك بسوء قلت به السوء ولما مفت إيا الله ومن هم يستلح بسوء سكت عنه وأسكت غيرت عنه هذا اللعب موجود يا إخوان نمونج وجد أنفن منه يتبعون على مخالفه بمنهج السلف فإذا اختلفوا على الدنيا ظهرت حقائقهم والخلافة فيما بينهم وحذر بعضهم من, من بعض والراقع الشاهد من جنفة الشام ومركز ما يسمى من وغيره شخص وجده شرص يورك لا في رجل بما مستبيوي بل أثر بل أحدث أكذا أحدث في منهج السلبي ما ليس منه وانحرضا عن ذلك في منهج السلبي فيتصر له فموضوع ما كان من موضوعه يجر شخصا آخى بالكلم والفهم والنص والاستيل لأنه أكل من الدنيا. لماذا؟ لماذا؟ ولل هذه الأنواع للأسف لله. ما لا يقعني إذا لا لا جانب من أحدث بدين الله يوم الهجي السلام ما ليس منه فإذا قيم الله شخصا نقد ذلك المؤمن ذوي للأفكار المنحلفة عن الهجي السلام تجد سهام تتجد إلى ذلك الناقض بعلم وبعقل وبأدب نقد بعلم بعلم وبأدب بعلم وبتقدير للمصالح والمفاسد فتتجه الأنباء والذم والشبه والشارعات وترونك على المنتقد المبطلين بينما المبطل في حرز حريث وفي حرز الأنيم طيب إن كنت منتقدا صادقا فانقد من نقده إذا كان أخطأ في علمه أو أسلوبه وانقد لا تجيب عطيه أما أن يكون المهديهم في مهمة الثلاث مارسة منه الذي يدخل ما بعض الجماعات في وضع الطلاب الثلاثيين وإن صح التعبير التجمعات الثلاثية وأثباتها الثلاثية في الدنيا يدخل في أوساط أفكار الجماعات البدعية السياسية الإسلامية يخدم الجماعات هو بطالة لهذه الجماعات مسكت عنه والذي ينقضه والذي يشاع عنه الذي يشيب فيه في في في لا هذا ما هو نصح أبداً ودين النصح الدين النصح أشهد أنك نعتبر بهذا وقدي الآن إنما في الوقت ساعة وإلا تأرجو أن يظن بما كنا أن يجعل وافي الخير البار الquirer المستمع وأن يجعل وياكم من متواسين بالحق نعم متعاون العدد يقرأ وصلى <تصفيق> الله وسلم و رحم و بارك على عبده ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين بعد